قال فالحق والحق اقول قال فالحق والحق اقول لامل ان ذهن مما من تبعك منهم اجمعين لامل ان ذهن قُل مَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ قُل مَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا ومِ الْعَالَمِينَ وَلَا تَعْلَمُنَّ مَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ وَلَا تَعْلَمُنَّ مَبَأَهُ بَعْدَ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ إِنْ ذِى الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فاعْبُدِ اللَّهَ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فاعْبُدِ اللَّهَ, فاعبد الله فاعبذ الله لصله الدين ألا لله الدين الخالص ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء يَعْبُدُهُمْ إِلَّا وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً أَوْ يَمْنَعُونَ عِبَادَتُهُمْ إِلَّا مَا يَعْبُدُهُمْ إِلَّا ارِ الْفُلْكَ إِلَى اللَّهِ يُرْسَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إن الله لا من هو كاذب كفار إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء لو أراد فإذا ولدل الصفا مما يخلق ما يشاء سبحانه, سبحانه هو الله الواحد القهار هو الله الواحد خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ كَوْرَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَلُي يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى وَلُي يَجْرِ أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ فلا هو العزل الغثار